الخامس شفاعة النبي صلى الله. عليه الخامس ما يعمل الميت من أعمال البر. السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السابع المصائب التي تكفر الله بها الخطايا. الثامن ما يحصل في القبر من الفسنة والضيق والروعة. السابع هو يوم القيامة وكربها وشدها. العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. هذه عشرة أسباب إذا حصل واحدة منها محيى الذنب عن سقرة العقوبة على الشخص أما اللي ذكرنا في هذه إجابة على بعض الاعتراضات اللي ذكرنا في الأول من الحسرة الما في اعتراضات أجاب عنها المؤلف في أربع اعتراضات أجاب عليها فهذه العقوبات هذه الأسباب العشرة دلت أن الكتاب والسنة على أن عقوبة الدم تزل عن العبد بنحو عشرة أسباب، وليس المرض أن أن تجتمع العشرة كلها، لا، بل ماذا حصل واحد؟ واحد منها، حصل واحد منها أسقط العقوبة، سقطت العقوبة عن العال الدم، فهذه الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنوب عن العبد تدل على أن المؤمن يقع في المعاصي. ويقع في الكبائر ويسمى مسلم ولا يسمى مؤمن لا تكله كبيرة. يسمى مسلم لأنه دخل لأنه دخل في الإسلام. ولا يسمى مؤمن لأنه فعل الكبيرة ينفع عنه الإيمان وملق وإن كان معه أصل الإيمان الذي يصححه الإسلام. أصل ما لا بد المسلم لا بد لهم إيمان وصححوا إسلام، يكونوا مسلماً وكونوا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله المخلص، لكن الإيمان الكامل لا يطلق إلا على من أدى الواجبات ترك المحرمات، وهذا فعل كبيرة ما نسميه مؤمن بيتلاق، فلا بد أن نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف، مؤمن فاسق بكبيرته فلا نقول إنه مؤمن، وإنما نقول مسلم بيتلاق، مسلم العاصي، فكيف يقال مسلم ولا يقال مؤمن؟ لكن الإسلام لا بد لهم إيمان وصححوا. هو الإيمان بالله وملائكته ورسله والإيمان الذي نفى عن العاصي غير الإيمان الذي دخل به في الإسلام الإيمان دخل به في الإسلام هذا لا بد منه أصل هذا أصل الإيمان وإيمان الذي ينفع عن العاصي هو الإيمان الكامل الذي يسحق بدخوله ونجاته من النار هذا ما هذا ينفع فه فهذه العقوبات أو هذه الأسواب العشرة التي إذا فعل إذا حصل واحد منها سقرت عقوبة الدم تدل على أن المؤمن يقع في الكبيرة ولا يخذ من الإسلام ويسمى مسلم وليس إسلامه كإسلام المنافقين كما ذهب إليه البخاري وجماعة البخاري رحمه الله قال إن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان مترادفان لا فرق بينهم ومن نفي عنه الإيمان فقد نفي عنه الإسلام سواء بسواء يقول قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا هذا في المنافقين والصواب أن الإسلام غير الإيمان وليس مترادفان إلى الجمعة والذين نفي عنهم الإيمان ذلك لكونهم منافقين بل لكونهم نقص إيمانهم فلا يطلق عليهم الإيمان نقص إيمانهم بالكبيرة ضعف الإيمان ونقص في فعل كبيرة فوصفون وسلمين لأ لأن معهم أصل الإيمان الذي صحب الإسلام ولا يسمون مؤمنين بإطلاق لتقصيرهم في بعض الواجبات أو في ترك المحارم أو في العزم لبعض المحرمات هذا الموضع الحادي عشر أن عقوبة الدم تس تسقق تزوله عن العبد إذا فعل واحدا من عشرة إذا حصل واحد من عشرة أسباب دل على أنه معه أصل إيمان وليس منافقا نعم الأول أحدوا نعم أحدوا سُوَبَ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 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفظ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأمثال ذلك هذا السبب الأول التوبة، التوبة تسقط بها عقوبة الدم، وهذا متفق عليه بين المسلمين جميع المسلمين، ما في خلاف أن الإنسان إذا تاب سقطت عنه عقوبة الدم، والتوبة عامة في كل دم صغير أو كبير، حتى الكفر وحتى الشرك وحتى الالحاد وحتى النصرانية واليهودية والمدوسية إذا تاب الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوبة الرذيلة وتعمل منها ساب الله عليه سقلة عقوبة الدم في الدنيا والآخر سلم شدها في الدنيا والآخر لكن بشرط أن تكون التوبة نصوح ب... ليس كل... كل ليس كل من يدعي التوبة يكون تائر التوبة تنقص من القذرين الكذابين وتوبة الصادقين توبة الكذابين هو الذي يتوب بلسانه وقلبه معقود على المعصر مصر عليها التوبة لابد لها من شروط إذا وجدت الشروط صح الشرط الأول أن تكون التوبة لله بعض الناس يتوب لكن ليس لله يتوب لأجل الدنيا لأجل كذا لأجل مقاصد صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر ما صلى ولا مثلا يتوب لغرض لأجل الدنيا لأجل مال يحسن له لأجل لله التوبة عبادة لا بد أن تكون لله العبادة ما تصح إلا بشرطي أن تكون خالصة لله وأن تكون موفقة للشرك، يثوب لله. ثانيا الإقلاع عن المعصية، الإقلاع ومعنى الإقلاع ترك، ترك المعصية. فإذا كان يتعامل بالربا ترك الربا. أما شخص يكون ثابتاً بالربا وهو يتعامل بالربا هذا كذاب، لا بد أن تخلع عن المعصية. يعوق والديه ويريد أن يثوب وهو مستمر على عقوق والديه هذه ما هي بتثوبة. أقلع عن المعصية، أترك المعصية، صح يسعى كل رجل يقول أنا كافٍ، ولكن مستمر على أخذ الدشوى هذه ليست توبة، أقلع يعني ترك المعصية، ثالثا الندم على ما مضى يندم ويتحسر ويتأسف، يوجد في قلبه ندم تأسف أما إذا كان ما يندم عليه يحب المعصية مستمر لها لابد يندم ويتأسف ويتحسر. الشرط الرابع العزم الصادق الجازم على عدم العودة إليها مرة أخرى. يعزم ويصمم أنه لا يعود لهذه المعصي، لكن بعض الناس ي يريد أن يسوق في رمضان خاصة، لكنه إذا خرج رمضان عاد إلى المعصي، هذا ليس التوبة لأنه ما صمم ولا عزم على عدم العودة إلى المعصي، بل هو يريد أن يرجع إلى المعصي، فهو أقتنى في رمضان خاصة، لا هذه ليس التوبة، لابد أن لابد من العزم الجازم الصادق على عدم العودة إلى مرة أخرى. الشرط الخامس ردوا المظلمة إلى أهلها إن كانت بينه وبين الناس ف... فإذا كانت المظلمة وبينها قتل شخص بغير حق يسلم أفسه للو... لأولياء قفل إما يقتلوه قصاصا أو يعخذ الدية أو السعوات أو إذا كانت مال يرد المال حتى يثوم شخص سرق من مال شخص أو اختلسه يريد أن لا بد يرد المال إلى جمع إذا كانت غيبة أميمة يستحل لهم منها لا لابد من رد المظلمة إلى أهل إذا كنت ملك بين الناس الشرط السادس أن تكون التوبة في وقتها في وقت تقبل فيه وهو قبل بلوغ الروح إلى الحقوق بالنسبة للشخص الواحد وقبل طول عشرة المغربية فاخر الزمان بالنسبة للشخص قبل أن تصل الروح إلى الحقوق في الحديث إن الله يقول توبة العبد ما لم يغار غير يعني ما لم تصل الروح إلى الغرغرة وبالنسبة لعموم الناس ما لا تطلع الشمس في آخر المغرب يا في آخر الزمن في الحديث لا تنقطع له لا تنقطع الثوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس لا تنقطع الهجرة, الهجرة حتى تنقطع لا تنقطع أيش الثوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس مغربها فإذا طلعت الشمس مغربها انتهى الأمر. كله تعالى ما كان المؤمن على إيمانه وكان على كفره. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا يأثيهم الملائكة أو يأثي ربك أو يأثي بعض آيات ربك يوم يأثي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانه لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمرت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا جاء في تفسير الآية يوم يأثي بعض آيات ربك أنها طلع الشمس المغلبها. الشرط إيش؟ ها سادس، سابع، وثامن. الشرط السابع الشرط السابع أن تكون قبل نزول العذاب قبل نزول العذاب فإذا نزل العذاب ما في شيئا الأول أن تكون لله الثاني الإقلاع عن المعصي الثالث الندم على مضى، الرابع العزم على عدم العولية الخامس رد المضغرة إلى أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها السابع أن تكون قبل بلوغ الروح إلى الحقوق الثامن أن تكون قبل نزول العذاب إذا نزل العذاب ما في شيء قال الله تعالى فلما رأوا بعثنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين قال فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بعثنا لما جاء العذاب ما في شيء فرعون آمن لكن بعد نزول العذاب ما نفع. قال الله تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر حتى الى ادركوا الغرب قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين فرعون الذي يقول للناس انا ربكم العلى يقول آمنت يقول آمنت, آمنت انه لا اله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين هذاك قول الله عن فرعون فرعون يقول آمنت يقول أنا ربكم العلى لكن في وقت ما يصبر قال الله الان وقد عصيت قبل وكنت من مفسد الان تفو فاليوم ننجيك بجدنك سيكون من خلفك آية لا لابد يكون قبل نزول العذاب إلا إلا إلا إلا قائفة من الناس استفناهم الله لما نزل العذاب تابوا ونفعتهم الطوبة منهم قوم يونس فالله تعالى فلولا كانت فرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزر في الحياة في الدنيا ومثنأهم إلى حين نزل بهم وقال لهم نبيهم اخبرهم بأن العذاب نازلهم بهم فلما رأوا سبب العذاب ثابوا فتاب الله عليهم وجاءهم نبيهم فآمنوا قال الله وارس الله إلى مئة ألف أو يزدون فآمنوا فمتعناهم بلا حين هذه الأسباق ثمان إهل التوبة إذا وجدت هذه فهي ثوبة الصادقين وإلا فهي ثوبة الكذابين واضح هذا فإذا التوبة تم خذ لكن بشروطها بشروطها الثمانية كما سمعتم نعم والدليل قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم هذه لا يجمع العلماء على أنها في التائبين هذه الآية لأن الله عطلق وعمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ذنب الكفر ذنب الشرك ذنب الزنا السرقاء الرباء إِنَّ اللَّهَ فَرُوْدَ نَوْدُ جِيَعْنِ لَمَنْ تَابِ قال سبحانه ألم يعلم أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم قال تعالى وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالحة ثم مهتدف. نعم أثاني ألس بغفارة كما بالصحيحين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن بعبدن ذنبه فإذا أذن ب إذا أذن بذن ذنبا فقال أي رب أذن ذنبا بنصره لي فقال رب علم أبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعديه ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب فقال أي رب أذنبت ذنبا فغفر لي ذنبا آخر ما في من نستلعى آخر يراجع الحديث نعم فقال أي رب بِذَنبِ سُدَنبٍ سَافِرُ لِي فَقَالَ رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَصْرُ الزَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَضِبَ رَبُّهُ عَلَى عَبْدِي تَقَدَّرَ شَاءَ قَالَ ذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم يعني هذا السبب الثاني من الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنب عن الاستغفار تذلل المعلم بحديثه حيث الأول صحيحي أن أن العبد إذا أذنب ذنبا قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبد ثم وقع في الذنب مرة أخرى بعد التوبة فقال ربي أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله له ثم وقع فيه مرة ثالثة أو الرابعة وفي كل مرة يغفر الله له قال الله قد غفرت لعبدي فليفعل ماشاء هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما هو حديث صحيح قوله فليفعل ماشاء ليس المراد به الإذن في المعصي أو الدم ليس إذن بالدم وإنما المراد فليفعل ما فليفعل ماشاء يعني أنه كلما أذنب تاب كلما أذنب تاب فإن الله يصوره وأذنب حصل الدم ثم تاب بالشرق الثامن هو يصور ثامن ثم ابتلي بالدم مرة ثانية ثم تاب بالشروط الثمانيه ثم ابتلي, ثم تقوا حسن قالوا فليفعل ما شاء يعني ان الله يغفر له كلما ما تاب اذا كان اذا كان كانت توبه نصوح وليس المراد انه اذن الله فلفما يعني يسعد الذنب لا. ليس المراد الاذن بالذنب وان المراد انه ان الله يغفر له كلما ما تاب اذا وقع في الذنب اذا ابتلي بالذنب بعد وجود الشرط الثمانيه هو عازم على لا عديله وجدت الشروط والثمانية كلها لكن ابتلي فتاب يحتاج إلى ثوبة جديدة فتاب بالشروط يغفر الله لهم كلما وقع في الذنب وتاب فإنه هو يغفر له والحديث الثاني لو لم تذربوا الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفروا لهم هذا دليل على أن الاستغفار ينفو الله به الخطايا ينفو الله به الذنب. نعم وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار وما التوبة كما جاء في حديث ما صر من استغفر وإن عاد في اليوم مئة مرة وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع وبسط هذا له موضع آخر فإن هذا الاستئثار إذا كان ما التوبة فما يحكم به فمما يحكم. فمما. مما ما مما من ما من فلا فلا يحكم عندنا نسخة مثلثة فما وفي نسخة الأصل ثماء ونسخة أخرى من ما هذه اللفظة من النسخة ميم لأنها قرب المعنى إيش, إيش فأ عندك فلا يقول ثم يحكم به ثماء لا لا خطأ مما يحكم به. خطا <تصفيق> هذا خطأ من المحشي ما فهم المعنى. نعم مما يحكمه. فإن هذا الاستفارة إذا كان مع التوبة فمنما يحكم به عم في كل ثائب وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية من الخشية والإنابة ما يمحو كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله فقلت بتلك السيئات لما قال لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص والإخلاص الذي يمحو السيئات وكما غفر للبغي بسقي الكلم وكما غفر للبغي بسقي الكل لما حصل في قلبها إذ ذلك من الإيمان وَأَمْثَالُ ذلك كثير هذا اعتراض اعتراض وجواب عنه الاعتراض يقضي قال على هذا الاستغفار هو مع التوبه يعني الاستغفار والتوبه شيئين واحد الاستغفار لا لا بد ان يكون مع التوبه فالاستغفار لا ينفع بدون توبه هذا اعتراض فعلى هذا يكون السببان سبب واحد التوبه والاستغفار واحد التوبه هو الاستغفار هو التوبة على هذا الوجه هذا اعتراف ويستدل بحديث ما أصرب استغفر وإن عاد في اليوم 100 مره قال حديث تكره في الحاشية أن اخرج عبودا داوود نعم وتيرندي والصوت والسندي والبغاوي نعم وقالوا ناخذ الحديث سبعين مره تكلم على نعم تكلم تكلم على عندك ب... نعم الخرا وصرندي برقم لا أسوء كلام تصحيح. نحاول. يقول, يقول وإن عاد في اليوم السبعين مرة وقال ترمدي بعد أن سافع هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث يبين الصيغة وليس اسناده بالقوي. ومع ذلك فقد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في المجلد الأول تسعة وأربعمائة. كل الحالة لعل حسنه في شواهده. أجل الشواهد أحد له شواهد، وكذلك أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله ساقها أعلها ساقه هنا يرى أنه ثابت وأنه حسن في شواهده. المقصود أن الاعتراض هذا على هذا الوجه قال الاستغفار مع التوبة شيء واحد. أجاب الموالك رحمه الله قال الاستغفار مع التوبة إذا كان مع التوبة ما في إشكال. ينفع الذنب. لكن قد يوجد الاستغفار بدون توبة وينفع ولهذا قال المؤلف قد يقال بالاستغفار بدون التوبة هو واقع وبس هذا له موضوع اخر فان هذا الاستغفار اذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل ساعه اذا كان الاستغفار مع التوبة يحكم به على كل أحد مع التوبة كل احد كل احد نقول الاستغفار اذا كان مع عام في جميع الاشخاص كل شخص يذكر منه التوبه مع الاستغفار هو مغفور له، لكن قد يكون الاستغفار مع التوبة وينفع في حق بعض الناس من البعض الآخر. فالمؤلف رحمه الله يجيب على يقول إذا اعترض بعض الناس وقال الاستغفار والتسابق والاستغفار نقول لا صحيح إذا كان الاستغفار مع التوبة هذا عام في كل ثانٍ وعام في كل شخص وعام كل معصي، لكن قد يوجد الاستغفار بدون وينفع، ولكن هذا في حق بعض الناس من فبعض الناس يستغفر لكن, لكن يحصل له عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الله به حقيقة بسبب ما بسبب ما قارن الاستغفار من الانكسار والاستغفار والخشية والإنابة الى الله كما في حديث البطاقة حديث البطاقة حديث مشهور وخلاصته أنه وهو أرجع حديث اليعني السنة والجماعة ل حديث العصاة وهو أنه يؤتى يوم القيامة الحديث خلاصة أنه يؤتى يوم القيامة لرجل فينشر له تسعة وتسعون سجل لكل سجل لمدى البصر سيئة تسعة وتسعين سجل, سجل كل سجل لمدى البصر سيئة فيقول الله أتنكر من هذا شيئا قال لا والله يا رب أليس هذه عمالك ولا سيئة قال لا لا يا رب فيقول له هل لك حسنة فيحسنه لا والله ما عمالك الشيئة فيقول الله بلاء فإنك لا تظلم فيأخذ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا هو ورسوله فتوضع البطاقة التي فيها الشهادة في كفة إذا في كفة وتوضع السجلات تسعة سجل كل سجل لمد البصر في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فغفر الله لها رجحت البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله, الله ورسوله محمدًا وصله وخفت ثقل السيّاد فغفر الله لها معلوم أن كل أن كل شخص كل مسلم له مثل البطاقة كل مسلم يشهد أن الله ومع ذلك يعذب بعضهم يعذبهم من وهذا ما عذب لماذا صاحب البطاقة بعض الناس قال لأن هذه البطاقة التي قالها أشهد أن الله ونفه الله قالها عن عن توبة وإخلاص نقول إذا ثابت توبة المؤلف رحمه الله يقول صاحب البطاقة الذي قال لا إله الله فقلت بتلك السيئات فقلت الشهادة بتلك السيئات لأنه قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمكي السيئات قارن هذه الشهادتين نوع من الإخلاص والصدق وضاع كثير من الناس يقولون لكن ما عندهم صدق وإخلاص فلهذا يعذبوه بسيئاتهم أما هذا غفر له بسبب أنه قال هذه بطاقة بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمكي السيئات فكذلك المستغفر الذي كان استغفر عن عن خشية وإنابة ينف الله بهذا السفر الدم ولولا بيسر ومثله قال المؤلف وكما غفر البغي بسرق الكلب البغي الزانية من بني إسرائيل الحديث هي أن برأة بغي من بني إسرائيل تفعل فاحشة الزنا. جاءت يوما إلى مرت في ركية بئر فوجدت كلبا يلهث يكاد يأكل الثرى من, من العطش فنزلت البئر وملأت خفها الخف هو الجذب تلبسها وملأت ماءا واخدته وسقت الكلب فغفر الله لها ذنبها العظيم وهو الزنا بسقها الكلب ومعلوم أن بعض العصاة قد يسقي مثلا كلب أو طير ولا يغفر لها هذه المرة غفر لها بسبب ايش يقول بسبب أنه حصل في قلبها إذا إذ من الإيمان حصل عندها يعني سقط ليس تسقيه مجرد بل سقي معه إيمان وصدق وإخلاص فلهذا غفر الله لها فكذلك بعض المستغفرين يستغفر عن ثوب عن خشة وإنابة فيرفع له وبعض المستغفرين يستغفر ولكن ما, ما يكون عند خشة ولا إنابة فلا يغفر له إلا إلى كامل وبهذا يكون الجواب المؤلف أجاب عن هذا الاعتراض نعم السبب الثالث الحسنات المائية كما قال تعالى وأقم الصلاة طربي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنا اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه حتى فرجه بفرجه حتى حتى فرجه بفرجه وهذه اللحديث وامثالها تصا وقال صلى الله عليه وسلم الصدق تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا السبب الثالث من الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنب وينفو الله بها الذنب الحسنات المعشرة يفعل حسنة عظيمة فينفو الله بها الخطايا ولو لم استدل المألف بإدلة. أذيع أول قول الله تعالى أو أعظم الصلاة تطرت إلنا لزوله من الليل إن الحسنات غير الصياع. جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا أصاب من امرأة قبلة امرأة جنبية قبلها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت مع شهست معنا الصلاة. قال نعم قال لها فقد غفر الله لها يأتي الكلام عليها لأن في سبب منها أن فعل صغيرة وقد قال أنه تاب ظاهر أنه تاب والقبلة صغيرة فعل صغيرة من الصغير ثم تاب لكن مؤلف السدلة بعموم الله إن الحسنات يكتب السيئات قال الحسنة تكتب السي السيئات بدون توبة الدليل الثاني الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبو رضي الله عنه مشهور الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى جس... إلى سنابة الكبائر وهذا الحجرا والإمام مسلم وغيره وهذا الحديث استدل به المؤلف على أن الحسنات تكفر بها السيئة الصلاة الخمس الجمعة حسنة رمضان حسنة تكفر. لكن الحديث تقيل إلى سنابة الكبائر سيأتي هذا الكلام عليه الدليل الثالث ما ثبت في صحيح البخاري وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجه الدلالة ان صام رمضان حسنة ينحو الله بها الخطايا وسيأتيها بعض العلماء قال ان هذا اذا اجتبت الحبائي الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم من قام على الاتقادر ايمانا واحتسابا أفر لهما تقدم من دمبه هو الحج صحيح فقيام ليلة القادر هذا الحسن أفر بها الذنوب الدليل يشهد خامس قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم والدته أمه الحج ذر البخاري ومسلم وغيرهما فيه أن أن الحج هو حسنة العظيمة ينفو الله بها الخطايا الدليل السادس قوله صلى الله عليه الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف النهي عن المنكر وهذا الحجر رواه الشيخان وغيره ومعنى فترة الرجل في أهله وماله يعني ما يحصل بين إنسانه وبين أهله الكلام كلام من كلام والأخذ والرد بينه وبين زوجته بينه وبين ولده بينه وبين جاره هذه قد يغلط عليه قد يزيد الكلمة قد يخطئ عليه هذه فتنة في أهله تحصل عن قصومه ونزاعه وكلام وأخذ رد هذه الفتنة تكون بين إنسان أهله وبينه وبينه ولده وبينه وبين, وبين جاره تكفرها الصلاة يصلى تكفر الله والصيام والصدقة والأمر بعضها يا أبوك هذه الحسنات كثر الله بالخطأ لكن معلوم أنها صغائر هذا الدليل يعيش السابس أو السابع أولو صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه وهذا الحديث رواه الشهار وغيرهما وفي أن العتق في عتق عبد اشتريه ويقول أتحر لوجه الله تكون هذه الحسنة تكثر الله بالحطايا واعتق الله به رقبة من النار إذا أعتق الله إذا أعتق هذا العبد أعتقه الله من النار معناه كفى سيئاته في هذه الحسنة هذه الحسنة محة السيئات حسنة وهي العتق محة السيئات حتى ينوفر له يوفر كل عضب اذا اعتقت اليد باليد والرجل بالرجل اعتقت هذا العبد تغفر جنوبك دنوب وحطاياك بعينيك بعينيك يديك يده بيدك حتى فرجه بفرجه يقول مؤلف رحمه الله وهذه الاحالي فوامثالها في الصحاح في الوصائل وقال الصدق تطفي الخطيئة كما يطفئ ماء النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب الصدقة تطفئ الخطيئة الخطيئة المعصة صدقه حسنة للحسنة ومع ذلك أخبر النبي أنها تطفئ الخطيئة إذن الصدقة تمحو الخطايا والحسد يأكل الحسنة كما تأكل نار الحطب تكلم عليه. وإن قال حديثه كلام لأهل العلم طواه بن في تقديم الجملة الأولى عام الثانية وقال له شواهد التقوى بها ومنهم من تكلم فيه وما تكلم في الجملة الأخيرة المقصود أن أن هذه الحديث كلها تدل على أي شيء على أن الحسنات يمحو الله بها السيئات ويصل بها عقوبة الذنوب هذا من غير التوبة في اعتراض على هذا اعتراض وجواب على نعم أقرأ الاعتراض والسؤال على هذا يقول الحسنات إنما في الصوائر فقط فأما الكبارر فلا إلا بالتربة سمع قد في بعض لهذه مجتوبة الكبارر فالجاء عن هذا بوجود هذه ألا هذا الاعتراض اعترض علىها على هذه الحديث التي استدل بها المؤلف على أن الحسنات تنقى الله به الخطايا أترض بعض الناس وقالوا المرأى الحسنات إنما تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر فأما الكبائر فلا بد لها فلا تغفر إلا بالتوبة ولهذا جاء في الحديث مجسنبة الكبائر في حديث بيهرارها عند مسلم الصراط الخاص الجمعة للجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهم مجسنبة الكبائر هذا اعتراض اعترض على المؤلف فقيل له هذه النصوص التي ذكرتها على الرأس والعين إلا أنها تكفر الصغير للكبار فأجاب المعلم رحمه الله بخمسة أجوبة وبعض الأجوبة عليها اعتراضات الجواب الأول نعم هل جاء حد هذا الشأن؟ أن هذا الشأن؟ المعلم يجيب بخمسة أجوبة ثم بعد ذلك يأتي إلى السبب الرابع من, من الأسباب التي تسقط بها قوة الدم حتى ما متداخل حتى لا ينسى الإنسان إذن نلح ولا لازلنا في السبب الثالث. الاعتراضات الاعتراض عليه أجاب عليهم مولد خمسة تجربة ثم بعد ذلك يأتي إلى السبب السبب الرابع مما تسقط به عقوبة الدم نعم أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان وذلك أن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما دونهن كفرا عنكم سيئاتكم فأداء الفرائض مع ترك الكبائر مختض لتكفير السيئات وأما الأعمال الزائدة من التفوعات فلا بد أن يكون لها تواضع ناخر. فإن الله تعالى يقول فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مفقال ذرة شرا يرى هذا الجواب الأول الجواب الأول على هذا الاعتراض وهو أن حسات كم خل الكبائر قال المؤلف رحمه الله هذا الشرط إنما جاء في الفرائض خاصة دون التطوعات فالفرائض نعم لابد فيه من من لا لا بد فيه من ترك الكبائر الفرائض لا نما يكفر الله بها الخطايا إذا اجتنبها. إذا تنبع إذا سبب كبائر كالصلاة الخامس والجمعة والصيام رمضان استدل دليله الحديث السابق حديث أبي هريرة عن مسلم الصلاة الخامس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا السنة الكبائر وذلك وذالك أن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنعم مكفر عنكم سيئاتكم إنتاج سنبو كبائر ما تكون هنا عنده كفرة من سيئات مع الصغائر، فشترط لتكفير الصغائر فرك الكبائر. إنتاج سنبو كبائر تكفر الصغائر. إنتاج سنبو كبائر ما تكون هنا عنده كفرة من سيئات. يقول ما الفرائض مع فرك الكبائر مقتضى لتكفير السيئات. أما غير الفرائض، حسنات الباحية مثل مثل المرأة البغية التي سقط الكل هذا حسنة غير الفرائض تكفر بها ثم ثم حبيها ثم عنف الله بها الخطايا الأعمال الزائدة عن الفرائض من التطوعات يقول مؤلاء فلا بد أن يكون هذا ثواب آخر بقول الله عز وجل فمن يعمل من إثقال خير خيريره ومن يعمل من إثقال ذرة خيريره نعم الثاني أنه قد جاء التصريح في كثير من الهاديث بأن المغفرة قد تكون من الكبائر كما قد تكون مع الكبائر عندنا منه لا لا ما الثاني أنه قد, قد جاء التصريح كثير من الهاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له, وإن غفر له وإن كان قد فر من الزهر وفي السنن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال اعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار بالصحيحين في حديث ابي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فان زنا وإن, وإن سرق نعم هذا الجواب الثاني يقول مؤلف فجاء التصريح في كثير من الحديث بان المغفره قد تكون حتى مع الكبيرة منها هذا الحديث غفر له وإن كان قد فر من الزحف الزحف مراد إذا كان مسلم في صف الجهاد في صف الجهاد يقاتل المشركين يجب عليه أن يبقى الجهاد في سبيل الله مستحب إلا في ثلاث مواضع يكون واجب فرض العمر الأول إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد أن يقاتل كلهم رجالهم ونسائهم فرض فرض عين الثاني إذا استنفر الإمام واحد من الناس قال عمر ربي أن يجاهد يجب عليك صار فرض حق الثالث إذا وقف في الصف إنسان ذهب للجهاد متطوع فوقف في الصف في هذه الحالة فرض عليك ما يجزي يفر ولا يجزي يهرب لأنه يخذل إخوانهم قال أنا خلاص أنا جاي متطوع نقول نعم متطوع لكن لما وقفت في الصف صار فرض عليك لأنك لماذا لأنك إذا فا إذا خذلت إخوانك مؤمنين فإذا خا فإذا خا خر من الزح صار متكبلا كبيرا من كبار الذوق. إذا لو إذا وقف في ثم عرض أو تأخر صار متكبلا كبيرا. لماذا؟ لأنه خذ خذل خ خذل خذل, خذل إخوانه صلى الله تعالى ومجي لهم يومئذ الدبرة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يوم إذن دبرة إلا متحرفا لقتالين أو متحيزا إلى فقد زاء بغضب من الله ومعواه جهنم وبئس المصير توعده الله بالنار ومرتكب كبيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا وحي القيوم وآتب إليه ذنوبه وإن كان قد فر من الزحي وإن كان قد ارتكب كبيرا إذن هنا فيه, فيه أنه غفر له معاركب فذلك الحديث ثاني في السنن قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب قد أوجب يعني فعل دنبا يجب له النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو منه, منه من النار الأوجب أتكب كبيرة تجب له النار ومع ذلك غفرت له هذه الكبيرة بهذه الحسنة ويغفر والدليل الثالث ما في الصحيحين من حديث أبي ذر النبي صلى قال ما قال لا إله إلا الله دخل جنة فقال أبو ذر قال زرى وإسرى فكرها ثلاثة فقال في الثالثة وإنزل وإنصرق وإن رضى عفوا بدر قالوا هذا الدليل على إيش؟ على أنه يغفر له الزنا بتوحيد خالص ولكن هذا سئ في في كلام لأهل العلم ظاهر وأن العصى لأن المركب الكبير تحت مشيئة الله إلا إلى تاب ثابت النصوص فسجل المؤلف رحمه الله بهذه الأدلة على أن الحسنة قد ينخل الله بها الخطايا ولو مع الكبائر نعم الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد رف اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم إن حمل على الصائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغير المكفرة بجتناب المكفر المكفرة المكفرة لا يجوز حمله على مجرد الصغير المكفرة, المكفرة لا الفتح المكفرة بجتناب الكبائر ما هالجواب الثالث استدل المعلق بالحديث الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم السابق قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الحديث قدسي قال الله تعالى النبي في قصة حاطب وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال أنا من كلام الربص. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يقول هذا الحديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في دليل على أن من شهيدة بدرا يغفر له ولو فعل الكبير فإذا قال قائل إن المراد إن تغفر له الصغائر أو قال إنها تغفر له إذا تاب لو قال قائل هذا يقال بينه إذن لا فرق بين غير إذا قل تغفر له الصغيرة أو تغفر أو تغفر له الكبيرة مع التوبة أهل بدر غيرهم صح كل واحد الصغيرة تغفر له بالثواب الكبيرة وكل واحد يغفر له بالتوبة أهل بدر غيرهم ما ما ما هي خصوصة أهل بدر فدل على أن المراد كبيرة وقال ويقول مالك فكما لا يجوز الحمل الحديد على الكفر لا يجوز الحمله على مجرد الصغير لا يقول قائل اعملوا ما ماشية فقط غفرت لكم يعني غفرت لكم الكفر هذا ما حد ما يقول ما أحد يقول هذا لأن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة فكذلك لا يقول قائل إن المراد اعملوا ما شئتم الصغائر لأن الصغير مع مغفوره بيستجاب الكبار فد فدل على هذا على أن المراد الكبيرة وهذا يدل على أن هذه الحسنة ويسود بدء ينفو الله بها الكبائر وليا قال المؤلف فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم عن الكفر لا يغفر الله بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة اجتناب الكبائر نعم الرابع أنه قد جاء في غير حديث أنه, أنه أنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت به الفريغة ثم يصنع بسائر عمله كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون المكمل. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لأن ذلك النقص المكمل. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون, ل... يكون لطرق مستحب. فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروف والمفعول فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوات نقص فعلم أنه يكمل نفس البراء نفس البراءض من التطوعات وهذا لا ينافي ما ورد من أن الله لا يقبل النافلة حتى تردا فريضة. مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وعشر وهذا غريب الرفع وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة وذلك لأن قبول النافلة يراد به التواب ومعلوم أنه لا يتاب على النافلة حتى تؤذى الفريضة فإنه إذا فعل النافلة ما نقص الفريضة كانت جبرا, كانت جبراً له وإثمالا لها فلم يكن فيها ثواب نافلة ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفر له ما تقندم من ذنبه وما تأخر وغيره يحتاج إلى المغفرة وتأول على هذا قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا بل قد تكون عقوبته على ترس الفريضة أعظم من ثواب النافلة هذا الجواب الرابع يقول مؤلف أنه ورد في الحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم قيام الصلاة إن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع إن نوافل كان له تطوع أخبر فيه الفريضة ثم يصنع بالسائر عمله كذلك يعني معنى الحديث أن, أن الإنسان أول ما يحاسب عليه من الأعمال التي بينه وبين الله العبادات الصلاة وهذا لا ينافي الحديث الآخر أن أول ما يقرب الناس في الدماء، أن أول ما يقرب النفس في الدماء فيما يتعلق بحقوق الناس، وأول ما يحاسبون العبد من الصلاة فيما يتعلق بالعبادات، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيام الصلاة حين اكملها أو تامة ما فيها نقص، نقص شيء من الواجبات ولا خلل، الحمد لله وإلا قيل انظر أم... يا في الحديث وإلا قال رب انظروا هل له من تطوع هل لعبد من تطوع هل له نواقل إين كانت تتقوع من سن الرواتب يصليها صلاة الضحى صلاة الليل أكمل بها الفريضة يكمل النقص من صلاة النافلة الرواتب يصليها قبل صلاة بعدها من الضحى الظهر من صلاة الليل كمل فيها الفريضة أكمل ثم يصعو بساري عملي كذلك الزكاة كذلك الزكاة الفريضة إن كانت كاملة الحمد لله وإن لم تكون كاملة فيها نقص إذا كان الصدقات كمل فيها الفريضة الصيام صيام رمضان إذا كان فيه نقص كمل من صيام التطوع صيام الاثنين والخميس صيام ثلاثين من كل شهر صيام ست من شوان صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم كمل بها وهكذا سائر العلم المؤلف رحمه الله يعلق على هذا الحديث يقول ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب يعني هذا النقص اللي حصل في الصلاة في الزكاة الصوم هل هو مستحب تركه أو واجب تركه لو كان مستحب ما يحن نستفيد لو كان ترك مستحب مستحبات الصلاة ترك زيادة في الدعاء بعد الشهد العوية هل نقول أنه كمل من النوافل لا ما ترك واجب لأن المستحب المستحب لا يحتاج إلى جبرا إنما الذي يحتاج إلى جبرا ما هو الواجب فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن أكمله إلا قرهام انظروا هل لهم من تطوع انما المراد النقص إن نقص الواجبات إذا أخلى بشيء من الواجبات في الصلاة أو في الزكاة كملت من النوافذ طيب وإذا أخلى بشيء من المستحبات هل أكمل لا المستحبات ليست وليست واجب ولا, ولا, ولا يعتبر نقص في الصلاة حتى لا في الصلاة ولا في غيرها إذا ترك مستحب لا يقال أن الصلاة ناقصة أو ناقص ترك مستحب لا يحتاج إلى جبراء فتبين بهذا أن المراد انظروا هل من أكملها وإلا قلنا انظروا هل من تطوع إنما يجبر الواجب نقص الواجب يقول المؤلف ولأنه حين لا فرق بين ذلك مستحب المفروك والمفعول إذا ترك مستحبا أو فعل مستحبا لا فرق بين المفروك والمفعول يقول ليس بواجب ليس بواجب سوى فعله أو تركه فلا يقال انه اذا ترك مستحب يجبر يجبر به مستحب والاخر فعلم انه يكمل نقص الفرائض من التطوعات اذا نقصت الفرائض الواجب اذا نقص شيء من واجبات الفرائض كمل به من التطوعات اذا ترك واجبا في الصلاة كمل من التطوعات اذا ترك واجبا في الزكاه كمل من تطوع الزكاة من الصدقه اذا ترك واجبا في صيام رمضان كمل منه صيام صيام إذا اذا ترك واجبا الحج حج كمل من حج النفر وهكذا طيب وهل ينافي هذا الحديث إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة على فرض صحة الحديث الحديث إن الله لا يقبل النافر حتى تؤدى الفريضة هل ينافي هذا هل ينافي هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله لو لو قيل إن هذا الحديث يعارض هذا الحديث، فإنه يجب تقديم الحديث الأول، لأنه أثبت وأشر. لو كان حديث لا يفضل الله الناس، حتى ترد فريضة يعارض حديث. انظر هل عبدنا متطوع؟ لماذا؟ لو كان يعارض الله، لوجب تقديم الحديث الأول. لماذا؟ لأنه أصح وأشر. وإذا كان صع أص... تعارض حديثان ولا يمكن الجمع بينهما أو في عند أهل العلم إذا تعارض حديثان، ماذا نعمل؟ نجمع بينهما إن أمكى فإن أمكى الجمع بينهما فلا يعدى العالم لأنه عمل بالحليم للجريم فإن لم يمكن ننظر التاريخ فإن عرفنا المتقدم ومتأخر يكون المتأخرين نصدقا متقدم فإن لم يعلم التاريخ ننظر إلى إلى الترجيح إذا كان أحدهم أصح ومقدم على غيره فإن لم يعرف فإن لم هناك ترجيح نتوقع هذا تطوري لي السفر إذا تعرفين الجمع ثم الت... ثم النصر ثم الترجيح ثم التوقف. فهذا الحديث إذا قلنا لو فرض أنه معارض لهذا الحديث، لقدم حديث تكمل بها فرائض. مع أن مع أن هذا لو صح حديث إن لا أقول الله نافل حتى تؤدي صيغة، مؤلف مُؤَلِّفِهِنَّ هذا الحديث غريب رَفَعُهُ يعني هذا لا أقول الله نافل حتى تؤدي صيغة غريب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف إن ما هو من قول أبي بكر ليه ما لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لو صح لو صح لا يقول الله نافلة حتى تؤدى الفريضة قدم عليه حديث حتى تستمر بالفاض والصواب أنه ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر قال له وعلم أنه لا يقول تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة كتبها أبو بكر لعمر يقول المؤلف رحمه الله وذلك لأن قبول النافلة بها التواب عليها ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة المعالحج لا يقبل الله نافلة حتى تؤدي فريضة لا يقبل الله نافلة لا لا يثاب على النافلة حتى يسُؤد الفريضة وهل يثاب الإنسان على النافلة وهو معدة فريضة لا لا يثاب حتى تؤدي الفريضة فإذا كان في الفريضة نقص كمل بها النافلة فإذا كملت الفريضة وبقي فيها نقص لا فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها وإثمًا لها فلم يكن فيها ثواب ولا لما كن فيها نافله يقول ولف لهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا للرسول صلى الله يصرصين. لماذا لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وغيره يستدل بقول قال بعض السلف النافلة تكون للرسول عليه الصلاه والسلام ولا تكون لغيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له تقدم من ذنبه لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر اما غير الرسول عليه الصلاه والسلام ففليس معصورا لله ما يجز بان هو معصورا ولهذا ما يكون هناك نافلة غير الرسول النافلة خاصة بالرسول وهذا يدل على ضعف رفع هذا الحديث على هذا الموضوع ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله لأن الله قد غفر له متقدم من من وما كفر وغيره يحتاج إلى المغفرة وتأول هذا القائل هذا قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك خطاب الرسول النافلة خاصة بالرسول وليس إلى فعل النافلة وضيع الفريضة تقوم النافلة مقابل فريضة مطلقة إذا فعل الإنسان النافلة وضيع الفريضة هل نقول تقوم النافلة مقابل فريضة ما تقوم بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب تلك النافلة وبهذا يكون المؤلف رحمه الله بين أن أن أن الفريضة يحاسب يحاسب أن الإنسان يحاسب أول ما يحاسب على من عمله الصلاة فإن أكملها وإلا وإلا كملك من النواف وبهذا ستكون هذه الحسنة ماحية للسيئات وهذا عليها اعتراضات اعتراضات ذكرنا المؤلف رحمه الله عيد اعتراضات وسيجيب عليها نرجعها إلى الليلة القادمة وفق الله جميعا صراك وثبت الله جمالهدى وصلى الله عليه وسلم يقول السائل ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ نعم ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة عرفنا أنها التوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل كاب رجع يرجع إلى الله من, من الذنب الذي حصل منه بشروطه الثماني يرجع إلى الله ويلجع إلى الله من هذا نشر هذا الدم بشروط الثمر والاستغفار طلب المغفرة فاستغفر يقول الله يعني أطلب أسعى له يا الله تغفر لي نعم نعم <تصفيق> هذا سار يصل عن الذكر الذي يقال بعد الأذان الذكر الذي يقال بعد الأذان او اول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القايمه هاتي محمد الوسيله والفضيلة وافطر مقاما من كل الذي وعدته كما جاءت الحديث أن أن النطيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذين يغدنون يعني يحصل على الأجر وقال من قال من سمع المؤذن ثم قال مثل قوله ثم صلى على النبي عليه وقال اللهم رب هذه الدعوه والصلاة والصلاه القايمه محمد الوسيله والفضيلة حصل له ما حصل له مثل ما يحصل المؤدي وكذلك يا من جاء في لا الله حدث له شفاعته والقيامة نعم يقول هل المصاب بمرض خطير يعني مصيره في الغالب إذا قدر الله إلى الموت أن التوبة تصح أم يكون كان بلغت رفعه في القوم فرده أم تكون إيش يقول هل المصاب مثلا بمرض نعم. في الغالب مصيره إلى الموت نعم إذا ساء ساء الله إذا ساء ساء الله علينا أم يكون أم يكون حكم حكم من بلغت روح الفلكوم نعم المريض ولو في مرحلة الموت تصل منه التوبة ما لم تصل الروح الحقوق ولهذا ذكر العلماء أن المريض من حضر الموت يذكر بالتوبة يذكر بالشهادة فإذا حضره الموت يذكر بالشهادة ويقول لا إله إلا الله ما عرف حضره الموت يلقى بالشهادة يقول لا ما يقول لا إله حتى لا يظهر يقول لا إله الله أما حتى فيذكر فيقول فإذا قالها تكل فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا قال لا إله ولا يقول لا إله إلا الله لأن قال قل لا إله قد يظهر يقول لا إله إلا الله أماه ويذكر بالتوبيه هذا على علما سمعوا كذلك ذكر العلماء أن من قرب موته كذلك ذكر بالثوب تنفعه مثل شخص سيقوم عليه الحج اقصاص إنسان فيقتل اقصاصا يدكر بالكوبة والاستغفار ولو ولو كان يعلم أنه سيقع على حد قريب سوف يقتل عن قريب قصاص يذكر بالكوبة والاستغفار تنفع ما لم تصل الروح إلى الحقوق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقبل كوبة العبد ما لم يغار ضرب فإذا صيقت الروح من الجسد ووصلت إلى الحقوق من ثعلب ص الآن كشف الإنسان عن المستقبل وصار الله يبو شهادة وعين الملائكة والعتبة الحديدة سؤال. أفضل الساعه أفضل الوقت. سؤال. نعم. نعم. يقول هل هل سقبل ثوبة من فعل ذنبا ونوى قبل فعله للذنب أن يتصوب بعد فعله؟ إيش؟ يقول هل تقبل ثوبة العبد إذا فعل الذنب ونوى قبل فعل الذنب أن يتصوب هل تقبل ثوبة؟ اذا وجدت الشروط الثمانيه كما سبق نعم وجدت الشروط بعد الذنب هذه الشروط الثمانيه فهي وإذا خلى شرط منها فلا نعم يقول متى صلاه فجر الصباح والمساء ولو هو المساء على الصحه ما قال علماءنا ذكر الصباح بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس وذكر المساء بعد صلاه العصر إلى غروب الشمس قال الله تعالى تسبح بحمد ربك قبل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من الذي فسبحه وإذ ذكر هذا أهل العن وذكر هذا العلامة المقيم فيه الوابر الصيب ولكن سمح سيخن الشيخ عبد العنز الماضي رحمة الله عليه يرى أن الأمر راشع وأنه إذا فات بعد العصر فله هو أن يأتي بالذكر بعد المغرب والعشاء وكذلك في الكرس الصباح إذا فاته له أن يأتي بالعذكار إلى نعم يقول هل لحديث فيها من المحكم المتشابة كتاب القرآن الكريم إذا كان كذلك لماذا سو أول نعم المقصود فيها محكم فيها متشابه ن ن نسمنه من من القرآن وكذلك على قول أهل العلم هو قاعدة عند أهل العلم أن أن المتشابه يود إلى المحكم ويوضح فيتضح وهذه هل طريقته العلم طريقتها رديقتنا بالسنة والجماعة يردون المتشابه رفكا فيتضحوا به وأما أهل الزير يأخذون المتشابه ويستطيعوا مثال ذلك النصوص التي أثبت الله فيها علوه على خلقه كثيرة لا حصر لها قال تعالى الله تعالى ثم استوى العرض في سبعة المواب وقال سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم كل نص فيه سائر العلو كل نص فيه الرف جرف الرف فرفعه الله إيه كل نص فيه الصعود إليه صلى الله وسلم الطيب في التنزيل تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم أفراده أفراد هذه الأدلة تزيد على ثلاث علام جاء النصوص الأخرى النصوص المعيّة و هو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا أهل الزيد البدع جهنية ان تزيلا اليوم تعلقوا بالمحشاه قالوا ان عارض النصوص وضرب النصوص بعضها البعض وقالوا ان النصوص اللعيه تبطل النصوص العلوه والفوقيه وقالوا ان الله اختلق من مخلوقات وانهم عن بعض خلق في كل مكان ان شاء الله عما يقول الله الحق لان ردوا في المشفره ينوح الى محكم وعاملوا النصوص من الجانبين وقالوا لا لا لا معارضة بين وليس معنى المعية الاختلاط والانتزاج فإن المعية في بغاية العرب لمطلق المصاحبة والمصاحبة لا تقبل الاختلاط والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر فوقك ما زلنا نسير والنجم معنا ويقال فلان, فلان المتاع معه وإن كان فقرأسه ويقال فلان زوجته معه وإن كان في المشرق وهو في المغرب معية لها تقضي المصاحبة ولهم متعلقات على حسب متعلقهم فهذا من العلم في مقصود أن المصوص المحكمة بمتشابهة في الكتاب أو في السنة أو في أقوال العلم القاعدة أن النصوص المتشابه ترد إلى النصوص المحكمة وتفسر بها أما أهل الزير فإنهم يتعلقون بالمتشابه وسيكون المحكمة الله تعالى فأمن الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فسجد ابتغاء تعويل وما يعلم تعويله إلا الله نعم ما المراد بأهل القبلة وهل الرافضة يعبدون منهم المراد بأهل القبلة كل ما يتجه إلى القبلة في الصلاة وفي الذكر وفي الذبح أهل القبلة لا يكفرون عن أهل السنة والجماعة إلا إذا ثبت عليهم الكفر وإلى الأصل أن أهل القبلة يحكم عليهم بالإسلام ومن أهل القبلة المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر فإنهم معاملون معاملة المسلمين في النكاح وفي الدراسة وفي الموافقة إلا من أظهر منهم نفاقا فإن يقتل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معامل عبد الله بن أبيرة أسمه المنافقين غيرهم منافقين معاملة المسلمين في جميع الأحداث ولهذا لما مات عبد الله بن أبيرة أسمه المنافقين ودُلِّي في خفرة جائرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تبَت في صحيح البخاري واستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قبيصة وصلى عليه ولما أرد عمر لأرد عمر بن صلي عليهم أخذ توبه وقال يا رسول الله صلي على منافق كذا وكذا فقال لابد أخر عني يا عمر فإني خير فقير استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلو أعلم أني نزدت على السبعين أني أغفر له لذدت على السبعين استغفر لهم السبعين مرة سبعين مرات فلي أردت الله له وإنما فعل هذا عليه السلام والسلام رجع لأخر الله له، لأنه لم يفعل ذلك. ومراعاة ل لرحضه الأوصي، ومراعاة لابنه عبد الله، لأنه كان من أصلح عباد الله. عبد الله بن أبي راس منافقي، له ابن اسمه عبد الله. عبد الله بن عبد الله، ومن أصلح عباد الله. ولما قال نوبي بقولته المشهورة لا يرجعنا إلى المدينة ليُفتِن العز من هالعدل، كما قال أنزل الله في ذلك، وقف ابنه عبد الله. دون أبيب المدينة يبقى الله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسول الله هو الأعز فالنبي صلى الله عليه وسلم مرعاة لبنه عبد الله والأوس ورجع أن يغفر الله له صلى عليه ثم بعد ولأنه لم نهى عن ذلك ثم بعد ذلك أنزل الله هذه الآية ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا ومفاسقون فلن نصلي على ملافقا بعد ذلك فلن نصلي على كامل بي الله العلم إنهم تقرروا بالله ورسوله وهذا راهو خائف الصحيح نعم يسأل عن عن الصحيح من قال علما في عدد النفخات هل هي اثنين أو ثلاثة؟ الصواب إنهم الختام كما قال الله تعالى في سورة في سورة زمر ونفخة الصور فصاعق من في السماء والرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى في لهم قيام يوم القيامة النفخة الأولى نفخة الصاعق والموت والنصفة الثانية نفخة البعث بعض العلماء ذهب إلىنا ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق والموت ونفخة البعث وجاء هذا في حديث في حديث الصور وهو حديث حديث ضعيف يعني في سنده فذا ابن رافع أو كذا لكنه ضعيف جاء فيها أنها ثلاث نفخات والصواب أنها نفختان النفخة الأولى هي نفخة طويلة أول فزع وآخرها الصعق والموصر كما قال الله في سورة النمل ونفخة الصور ففزع من تسلمها واحد ومن في الأرض إلا ما شاء الله وفي سورة الزمر ونفخة الصور فصاعق من تسلمها هنا القواهج أول فزع وآخرها الصعق والموصر وينفخة تطولها إصرافية ولا يزال الصوت يقوى يقوى شيئا بعد شيئا حتى يموت الناس جاء في الحديث أنه لا يسمعها أحد إلا أفضاليثا ورفع فيها الكلف صفحة النوم يتسمع الصوت. صوت لا يزال الصوت يقوى, يقوى يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس رأيتم صفرات الانذار رأيتم في يوم حرب الخليج ماذا يحصل للناس من الرعب جاء الصوت يفزع الناس هو صوت عادي وإذا زاد مثل الصوت هذا مئة مرة ماذا يحصل للناس قوى من الصوت مئة مرة أو مئتين أو ألف قد يحصل الناس. يموت الناس هكذا نحص الصوت صوت أول هو, أول هو. ليس بالصوت، ثم لا يزيل الصوت يقوى يقوى يقوى, يقوى, يقوى, يقوى حتى يموت الناس هذه نحة الصعب والثاني نحة البعض والموتة تبكث الناس بعدها أربعين كما جاء في الحديث قيل أبي هريرة أربعين سنة قال أبيت قيل أربعين شهرا قال أبيت قيل أربعين قال أبيت أنا ما عندي علم ثم انزل الله مطرا تنبث منه أجساد الناس. وينشأون تنشئة غير هذه التنشئة في الدنيا الزواثية هي لكن ينشأون تبدل الصفات فإذا تم نباثهم أذن الله الإسرافين ونفخة الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها فيقوم الناس ينفضون أتراب رؤوسهم ويقفون بين الله الحساب الأرواح ما, ما ما تموت راح تخرج وتبقى إما في عذب وفي نان روح المؤمن تنقل في الجنة ولها صلة بالجسد اتصال بالجسد تعذب الروح مفردة ومتطل بالجسد وروح الكافر تنقل إلى النعم ولها صلة بالجسد فإذا نفخ إصطافية الصور دخلت الأرواح في أجسادها هذا الصواب أنهما نفختان نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه ولهذا قال بعض السلف الناس لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانقي صلى مع العبد إذا نام عن صلاة أو نفيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والاجماع فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء قيل هذا خطأ فإن قيل هذا يقال في جميع مشتطاة العقاب فيقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب وإن جاذ مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب كما عليه أن يحتمي من السموم القتالة كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية والله عليم حكيم رحيم أمرهم بما يسلحهم ونهاهم عما يفسدهم ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم ولهذا قيل إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنبت قال بعضهم لشيخه إني أذنبت قال تب قال ثم أعود، قال تب، قال ثم أعود، قال تب قال إلى متى؟ قال إلى أن تحذن الشيطان وفي المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد المفتن السواب وأيضا رحمه ك... رحمه <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على الله ورسولي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المؤلف رحمه الله ذكر من المرجحات التي تدل على أن المؤمن العاصي لا يخرج عن جائرة الإسلام في المعصية ولا في الكبيرة وأن النصوص التي وصفت بعض الناس في الإسلام ونفت عنهم الإيمان لا يدل على أنهم من المنافقين بل من ضعفاء الإيمان. استدل ذلك لأن العقوبة على الذنب تسقط بعشرة أسباب. وذكر من هذه الأسباب ثلاثة مرتنا على ثلاثة التوبة والاستغفار والحسنات المآدية. ثم ذكر اعتراض على قول بأن الحسنات تمحو السيئات لما استدل بنصوص عقيدة الثلاثة طرفين هذه وزرفة من الليل صلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان وليوم رمضان مكثرة بما بينهن إلى تنمية الكبائر من صم رمضان إيمان واحتساب رثرة له تقدم من ذنب من لا قام لا يتقدر إيمان واحتساب رثرة له تقدم من ذنب من حج هذا البيت فلم يخصف فلم يرفض ولا يمسه خرج من الجنوب في يوم ولادة أمه هذه كلها حسنات محيه تصل بها عقوبة الذنب ذكر الاعتراض على هذا وهو أن تربى على هذا بترى بعض الناس فقال إن هذا إنما يكون إلى سنبلة الكبائر لأن الحديث مقيم جماعة في الجماعة وراء الصوت الخصر الجماعة الجماعة وراء ما جماعة وكسرات الذنب إلى قال إن هذا في الشرايع إن إن هذا إنه إن هذا في الصغائر حسناً ما هي نبتة في الصغائر أما الكبائر فلا بد لها من توبة بدليل أنها أُجِدت في نبتة الكبائر إِلَى جَنْبَةِ الكبائر في حديث صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرة إلى جنْبَةِ الكبائر وفي حديث الوضوء لما ذكر الحديث أن الوضوء كفر سياح قال ما لم تصب المقتلة والمقتلة هي الكبيرة. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول قال إن هذا الشرط وهو شرط اثناب الفراء اثناب الكباي عندما جاء في الفرائض خاصة في الفرائض خاصة الصوّت الخامس والجمعة والجمعة والجمع رونا هذه الفرائض. وأما الأعمال الزائدة الاستفواعات فلا بد أن يكون لها ثواب الآخر. الجواب الثاني أنه قد جاء في بعض النصوص بأن المغفرة تكون مع الكبيرة حديث غفر له وإن كان فر من الزحف وحديث رجل الذي أوجب فعل ذنبا أوجب له النار قال اعتقوا عنه يعتق الله عنه بكل عضو منه أو من النار حديث بذر ما قال لا يهو أدخل جنة وإن زنى وإن صرق هذا كبال حديث حاطب وما يذكر على الله طلع عليه بدر فقال اعملوا ما شدوا فقد غفرت لكم والثالث الجواب الثالث حديث حاطب بن أبي بلتعه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب المشركين قال عمر دعني أضرب عنقه قال وما يدك لعله تطلع على في بدر فقال اعمالهم أشكين فقد غفرت لكم هذه الكبيرة سمها الله تولي لا تتولوا يا أيها الذين لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء الجواب الرابع أنه جاء في الحديث أن أول ما يحسب عنه العضية والقيامة من عمله صلاته فإن أكملها وإلا قيل أنظرها له من تطوى فإن كان له تطوع أكملت به الفرائل وهذه التي التطوعات التي تكمل النقص الذي فرائل تكمل الواجب ما تكمل المستحب المستحب ترك مستحب لا يحتاج إلى هذا يدل على ترك واجبا من واجبات الصلاة فتجبره النوافل فدل على أن, أن النوافل لها شعر وأن الحسنات من التطوعات الأعمال الخيرية يجبر الله بها الواجبات الصلاة ثم كذلك أيضا الزكاة والصوم والحج ثم ذكر المؤلف الاعتراض ذكر الاعتراض على هذا إذا قيل إن الصلاة إذا نقص شيئا من واجباتها كمل به كمل هذا الواجب من النوافل أصرأ اعترض أصرّب على ذلك بأن العبد إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإنه سئ في الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها لصليها إلى ذكرها فلو كان لها بدل من التطوعات ما وجب عليه الخضوع لو كانت التطوّات تفي عن الواجبات لكان من نسي نام عن الصلاة أو نسيها لقُصّ صلي بدلها تطوعات قال قال المؤلف قيل هذا خطأ هذا خطأ يكون يعني يترك الفريضة كاملة اكتفاءا ببدلها من التطوعات هذا خطأ وإنما هذا التطوعات تكمل النقص الذي يحصل في الصلاة لا أن التطوعات تكفي عن الصلاة ثم ذكر اعتراضا آخر قال فإن قيل هذا يقال في جميع مسكتات العقاب جميع مسكتات العقاب فيقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبه، لم عن الفعل إذا كان الإنسان يمكن أن ترفع العقوبة عليه بالدم عقوبة الدم يمكن أن ترفع بشيء من المسكتات يقول لها لا تفعل يكفيك المسكت لا تفعل لا تفعل هذا الواجب ويكشف التوبة مثلا أو يكشف الاستغفار أو يكشف الحسنات المحيّة. يكشف. ما دام أن الواجب أن الحسنات تسقط بها عقوبة ترك الواجبات، إذن نقول لمن كان عليه واجب لا تفعل الواجب واكتفي بالذي يسقط العقاب عن هذا الواجب. هل معنى ما يقال إذا كان العبد يمكنه رفع عقوبة بالتسوّب؟ نقول نعم إذا كان الإنسان يمكن الرفع عقوبة بالتوبة ليس ذلك أنه ينهى عن الفعل ويقال لا تفعل الواجبات اكتفى بالتوبة أو اكتفى بالاستغفارات أو بالحسنات لماذا؟ لأن الإنسان مأمور المسلم مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحرم يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات لأن ترك الواجب أو فعل المحرم سبب وسببا للذب فكل الإنسان يفرق الواجب أو يفعل المحرم يتسبب في عقوبته ويتسبب في دمه وإن كان يجوز أن تسقط عنها للعقوبة بمسقط من المسقطات وهي أيضا التوبة أو الاستوفار أو الحسرة الماحية أو دعاء المؤمن والصدقات الماء أو غير ذلك فليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الواجب بإخفاء بمسك، لا، لأن لأن الإنسان المسلم مكلف يفعل الأوامر فك النواهي، وإذا ترك الأوامر أو فعل النواهي، فقد عرض نفسه للعقوبة وللذب، قد لا يوفق لمسك من مسكت العقوبة. قد لا يوفق لمسطنة العقوبة وإن كان يجوز أن تصدق عنه العقوبة ويرتبع عنه العقاب بسبب من الأسباب مثل في ذلك مثل من يحتمي من السموم القاتلة وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من أجله نقول للإنسان اكتفق السموم القاتلة لا تأكل السم لأن السم يقتلك يقتلك فلا تتناول وإن كان يجوز إذا تناول السم أو قاتل يأتي بشيء بأدوية ترفع هذا السم فلا يموت هل معنى ذلك أن نقول للإنسان كل السم ثم أأتي بشيء يزيل السم لا لا نقول للإنسان كل السم أو تناول السم اكتفاء بأنه يمكن أن نجد أدوية ترفع هذا السم هذا مثل من يقول أن آسرك الواجب أو أفعل المحرض اقتتاعا بأنني أفعل ما يسقط هذه العقوبة. يقول لا. يمكن تجد أدوية تفعل السم وممكن لا تجد. ثم أيضا كون الإنسان يكون سليم من من السم ليس كمن أكل السم تناول السم ثم أتى بشيء يرفعه فارتفع أيهما أكثر حال؟ الأول حال وأحسن فكذا. وقد لا يوفق الإنسان ل لأدوية ترفع السم كما أن الإنسان مأمور المفعل للأوامر وترك النواهي فإذا فعل ترك الأوامر أو فعل النواهي تسبب في العقوبة وقد تسخط العقوبة بسبب من أنه قد لا يوفق ل لمسخط للعقوبة ولهذا قال القنواني فرحمه الله ويعني لأن الإخلال بذلك بالواجبات في سبب للذنب والعقاب وإن جاز مع إخلاله هي يطفع العقاب بهذه الأسباب كما عليه أن يحتمع من السموم القاتلة وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأذب والله عليم الحكيم الرحيم أمرهم يعني أمر العباد بما يصلحهم ونههم عما يفسدهم فالأوامر فيها صلح للناس والنواهي فيها سبب لفسادهم فساد أحوالهم الدنيا والآخرة والله أعلم بما يصنف عباده فيأمرهم بما فيه الصلاح، وينهاهم عما فيه فسادهم ثم إذا وقعوا في في أسباب الهلاك لم يعيسهم من رحمته سبحانه وتعالى إذا وقع اللسان في زلة فيه القدم فعل الكبير أو, أو ترك الواجب، ما ما ي... لم يعيسه الله من رحمته فجعل له أسبابا جعل لهم أسبابا توصلون بها إلى رفع الضرب عنهم الله عليم الحكيم الرحيم أمر العباد بما فيه صلاحهم ويفعل الواجبات ونههم عما فيه ضررهم ويترث المحرمات يجب على المسلم أن يجاهد نفسه حتى ينتثل الأوامر ويكترم نوره فإذا زلت به القدم وترك الواجب أو فعل المحرم الله تعالى لا يعيس من رحمته بل جعل أسفاق إذا فعلها أسفاق له العقوبة كملت هذا الواجب الذي خلبه ورفعت العقوبة عن المحرم الذي فعله ولهذا قيل ان الفقير كل الفقير الذي لا يعيش الناس من رحمة الله ولا يجدرهم على معاصي هذا الفقير لا يعيش الناس من رحمة الله فيقول ان من فعل معاصي فعل كبر حالك ولا حيرة فيه كما تقول الخوارج فعل كبر كفر وخلدت الناس لا نقول الحمد لله ما نأيس الناس من رحمة الله فلنقول ان الله جعل أسباب طفرة العقوبة. توب توب إلى الله من هذه المعاصي. استغفر. افعل حسنات. وكذلك لا لا, لا يجرؤهم على معاصي الله. معكم. لا يعيشون رحمة نوم على. لا يجرؤهم على. لا لا على معاصي الله ويقول العمر سهل بسيط اترك الواجب سهل. افعل المحرم سهل. توب تكفي. في لا لا نجرع الناس على معاصر الله ولا نعيصهم من رحمة الله يقول المؤلف رحمه ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أدرب كلما أدرب يؤمر بالتوبة والتوبة تكون صحيحة من هذا الدم إلى الشروط الثمانية التي تسبقت في الأمس إلى وجدة الشروط فالتوبة صحيحة مقبولة ينحو الله بها الدم فيبول بالدمرة أخرى يؤمر بالتوبة تكون التوبة محت الذنب السابق والذنب الجديد يحتاج إلى ثوبة فإذا تب ثوبة النصوح بشرطة الثمانية محت هذه التوبة الذنب فإذا ولب الذنب مرة ثالثة عليه أن وهكذا فإذا تب بشرطة الثمانية محت التوبة الذنب فإذا ولب الذنب مرة أخرى عليه أن وهكذا ولهذا قال اباط اللسي شيخي إني أذنب قال توب قال ثم قالت نعود قال قال ثم نعود قال توب قال قالت قالت إلى متى قال إلى أن تخزن الشيطان استمر، وهذا كما جاء في الحديث السابق في مرنا لما وقع على العبس الدم قال إني أذنب ذنبا فتب علي يا رب فقال الله علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لك ثم أذل فقال ربي أذنب فقال عبدي غفر غفرت علمه أن هو ربًا يأخذ الزنب ويأخذ به، وهكذا ثم قال في آخر الحديث، فليفعل ما يشاء. يعني أنه كل ما أدب كاب. المعنى أن التوبة مقبولة إذا كاب تبت نصوح كل ما أدب. وليس معنى ذلك أنه إذن الله بالمعاصي ثم لك المؤلف لفروا في المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد المخلٍ. التواب هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم قيل, إن قيل بضعفه وفي بعض الألخاب بدل المفتن المستقر وقيل إنها يسناده ضعيف قيل إن فيه سنة الراوي لم يسمى قال رأناه ضعيف جدا ولكن الحديث لاع المولف رحمه ذكره لي بشهاوده اللي لهو شواهد إن الله يحب العبد التواب من شهود يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب لهم هذا من شو ف... فوجهة نظر المؤلف مع ذلك أنه حسن بشهاوده إشكال عليه الحسنات وقال هو, هو من زيادات عبد الله وقال الشيخ أحمد شاطر رحمه الله السناده ضعيف جدا م. أبو يعلى في المسند والحديث ذكر الهيثة في مجمع الزوائد وقال ضواه عبد الله أبو يعلى وفيه من لم أعرف ولقه إن الله يحب العبد المؤمن المفتن الثواب والمفتن بفتح التاء المشددة فتن عندك نعم نعم, نعم. والمفتن لفتح التاء المشددة هو الذي يفتن ويمتحن بالذنوب يفتن ويمتحن بالذنوب قال الشيخ أحمد شاطر رحمه الله تعالى هنا أتذكر هنا أن أبونا عين في الحلية بلطف المفتقر فدل من المفتن وعلى كل حال الحديث وإن كان ضائف له شواهد له شواهد من, من القرآن ومن السلة الله تعالى يحب الثوابين ويحب المصطهرين نعم وأيضا كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارس لها وأيضا كان من نام عن صلاة أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي